فقد جاء أشراطها هكذا قال ربنا جل وعلا لما تكلم في كتابه العظيم عن الساعة يسألونك عن الساعة ما يكاد يأتي أحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويسأله يقول يا رسول الله متى الساعة متى الساعة فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها الله وحده هو الذي يعلم متى تكون الساعة أقبل رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله متى الساعة فأعرض عنه فقال بعض الصحابة سمعه وكره ما يقول وقال بعضهم لم يسمع فأعاد الرجل يا رسول الله متى الساعة فسكت عنه وأكمل حديثه فهو سؤال طالما تكرر وكثيراً ما أجاب عنه بالجواب نفسه ثم التفت صلى الله عليه وسلم قال أين ترى السائل عن الساعة أين قال يا رسول الله أنا قال فما أعدت لها ما أعدت لها قال ما أعدت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت أنت مع من أحببت كلهم يسألون عن الساعة منهم من عمل حسابات على أحرف القرآن ليحدد متى تقوم الساعة وحددها ومضى الزمان عليه ومضى بتحديده معه ولم تقم الساعة منهم من درس الفلك ونظر في الأكوان وخمن وظن متى تقوم الساعة فإذا بالكون يجري بقدرة مجريه ويسير بأمر مسيره ولا يلتفت الكون إلى آراء هؤلاء ولا إلى ظنونهم فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها الساعة لها علامات لها أشراط نهاية العالم تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات أن ينتهي العالم أن ينتهي الكون أن يفنى البشر أن ينفخ في الصور قبل ذلك يكون هناك علامات فقد جاء أشراطها فقد جاء أشراطها جاءت علاماتها قال عليه الصلاة والسلام أعدد ستاً بين يدي الساعة موتي فجعل موته بأبي هو وأمي علامة على قرب قيام الساعة وقال بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى فجعل بعثته علامة من علامات الساعة إلا أنه ذكر علامات كبرى. إذا وقعت علم بها الناس جميعا وأدركوها ورأوها فقامت بها الحجة عليهم منها علامات إذا وقعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذا طلعت الشمس من مغربها الدجال إذا تحول الغيب إلى شهادة يرونه بأعينهم فماذا ينفعك الإيمان بعد ذلك؟ وقد كذبت بالغيب من قبل فلما رأيته آمنت الآن تؤمن؟ رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه لم يؤمنوا به لها علامات كبرى يشعر بها كل الناس الدجال يسيح في الأرض أربعين يوما نزول عيسى بن مريم يقتل الخنزير يكسر الصليب لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات يضع الجزية قال عليه الصلاة والسلام: فمن لقيه منكم، فليقرئه مني السلام، فليقرئه مني السلام، فهو أخو علامات كبرى ومنها الدابة. يقول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم. إذا وقعت الآيات وجاءت البينات وأشراط الساعة وأماراتها إذا بدأت تقع الواحدة تلو الأخرى فوقعت علامة الدجان وقعت علامة نزول عيسى عليه السلام وقعت علامة يأجوج ومأجوج إذا وقع القول عليهم قال الله أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون ما هي هذه الدابة ما هي صفاتها من أين تخرج ما لونها ما جنسها ماذا تفعل إذا خرجت هل ينفع نفسا إيمانها بعد خروج الدابة هي تكلم الناس بلسان نعطق تكلمهم وقيل تكلمهم أي تجرحهم من الكلم وهو الجرح يقول عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الشهداء ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا أتى يوم القيامة وكلمه يثعب دمع اللون لون الدم والريح ريح المسك ما من مكلوم يكلم يعني ما من مجروح يجرح في سبيل الله إلا جاء وكلمه يعني جرحه فقال بعضهم إن قول الله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أي أنها تجرحهم ماذا تجرحهم به وماذا تفعل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطوف في الناس فتسمهم على خراطيمهم يعني على أنوفهم تسمه على خراطيمهم فتميز بين المسلم والكافر تكتب على هذا مسلم وهذا كافر وقيل فقط تسم الكفار حتى يرى الناس ذلك منه حتى إن الرجل لا يشتري البعير فيسأله رجل يقول ممن اشتريته فيقول اشتريته من أحد المخطومين يعني ممن خطم على أمثى قيل إن هذه الدابة تخرج من جبل الصفا في مكة وقيل بل تخرج من البادية من الصحراء تخرج ثم تقبل داخلة على الناس تكلم بعض الناس بغير علم في شكلها وخرصوا في ذلك التخاريص أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يذكر لنا صفتها إنما قال لما خرج إلى أصحابه قال فيما تتذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات وذكر منها الدابه لم يسأله الصحابة الكرام يا رسول الله ما لونها؟ ما شكلها؟ ما حجمها؟ من أين تخرج؟ إلى أين تذهب؟ ماذا تأكل؟ وماذا تشرب؟ لا إنما آمنوا بنتيجة ما تفعل قيل هي ناقة صالح عليه السلام فإن الله تعالى خلقها من غير أب ولا أم معجزة أخرجها من صخرة وقيل هو فصيل ناقة صالح وهو ولد ناقة قيل في ذلك أقوى نحن نؤمن بأنها دابة تخرج في آخر الزمان تخرج فتسم الناس على خراطيمهم فتميز بين المسلم والكافر إذا ميزت الدابة بينهم مضى الناس بهم الزمن حتى يجعل الرجل ينادي الرجل يقول له يا مسلم والآخر يقول له يا كافر وكانما اسم احدهم مكتوب على وجهه حتى يتعود الناس على هذا وتمضي بهم الحياه يتعاملوا بعضهم مع بعض حتى اذا اقترب قيام الساعه واقترب النفخ في الصور بعث ربنا جل وعلا من رحمته بالمؤمنين بعث ريحا طيبة تقبل إليهم من الشام تقبل من الشام فتأخذ المؤمنين من آباطهم تدخل من آباطهم برفق وليم تقبض أرواحهم قال عليه الصلاة والسلام حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه الريح حتى تقبض روحه وهو في داخله فإذا قبض المؤمنون وقد وسمتهم الدابة وفرقت الناس إلى مسلم وكافر إذا قبض المؤمنون لم يبق إلا شرار الخلق لا يبال الله بهم في أي واد هلكوا يتهارجون تهارج الحمر يعني يرتكبون الفواحش بعضهم في بعض لا يستحي أحدهم من الآخر يتهارجون تهارج الحمر فعلى هؤلاء تقوم الساعة إذا وسمتهم الدابة وسمتهم على خراطيمهم على أنوفهم إما جرحتهم وإما كتب عليها وإما بالكي تجعل علامة على وجوههم يفرق فيها ما بين المسلم والكافر ويعيش الناس بعضهم مع بعض يتبايعون حتى يقول الرجل اشتريت هذا البعير من أحد المخطومين فإذا أراد الله إنفاذ القضاء وقيام الساعة بعث الله تعالى ريحاً طيبة تأتي من الشمال تأتي هذه الريح من قبل الشعب فيجد المؤمنون ريحها وطيبها تأخذهم من آباطهم تدخل بلين ورفق فتقبض أرواح المؤمنين من رحمة الله بهم فالمؤمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر من رحمة الله بهم أن الله يقبض أرواحهم قبل أن ينفخ في الصور حتى إن أحدكم لو دخل في كبد جبل لدخلت الريح عليه فقبضت روحه فلا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر لا يبلِّ الله بهم وهم في ذلك دار عيشهم مستقر أمرهم كفار لكن عندهم طعامهم وشرابهم وخيرهم ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور قرن ينفخ به فإذا نفخ فيه أصغى الناس إلي فصعه فكان أول من يسعق رجل يليط حوض إبله قد بنا حوضا بجانب البئر ليستخرج الماء من البئر ويسكبه في الحوض لتشرب الإبل منه فهو يصلح هذا الحوض يسد شقوقه ويسوي خروقه ويصنع الطين يصلح به هذا الحوض مستعدًا لتشرب منه إبله فبينما هو يصنع ذلك إذ نفخ في الصور فرفع ليتا وخفض ليتا رفع أذنه يستمع ثم صعق فوقع في مكانه ويكون ممن وسمته الدابة أنه غير مؤمن وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تطوف بينهم الكل يفهمها العربي والأعجمي الكبير والصغير تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقيم